تُمْ صَادقين وَمَنْ أأَضَلنُ مِن مَ من يَدُع مِن دُونِ اللهِمَ لا يَسْتَجبُ لَ إ يَومِ القامَ وَهُمْ ن دُائِهِم غَافِنُون وَإذاَا حُشرَّ سُكَانوا لَهُم أَعْدَ أَو وَكَانوا وَكَانوا بعبَادَتِهِم كَافِرين وَإذاَا تُطلَ عَلَْهِم آياتنَ بَينَاتٍ قَالََّينَ كَفرَرُوا طَالَ الذيينَ كَفَُولحَقِّلََّ جَ أَهُم هذا صِحْرُ مُبين.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 وَمَا كُنْتُ بِدَعَاءٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ وَلَا بِكُمْ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَزْدَادُ لَهُ شَهَادَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قالوا ربنا الله ثم فلا, خوف عليهم، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون. أولائك أصحاب الجنة أولائك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حَمَلَتْ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً وَبَلَغَ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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِذَانِنِّي أَن أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتْ قُرُونٌ مِّن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمّ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق يَقُولُونَ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ من الجن انهم كانوا خاسرين انهم كانوا خاسرين ولكل درجه مما عملوا ولوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون وَيَوْمَ يُحْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا على النَّارِ ائْتِهَا أُذِهَبَتْ طَيِّبَاتُكُمْ ائْتِهَا أُذِهَبَتْ طَيِّبَاتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون